ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم لمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من امه نجلها وما يستاخرون وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين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 فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبن ان يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لمكن لأسجد لبشر خلقته منه صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فانظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم قال رب بما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 نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب لليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إِذْ دَخَلُوا دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجلنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالُونَ قَالَ فَمَا خَطَبُكُمُ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا Samen met u en met u, wat ik wilde zeggen, ik wilde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 مقطوع مصبحين وجاء اهل المدينه يستبشرون قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحوا اتقوا الله ولا تخزون قولوا اولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون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 ان في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب ليكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبئمان مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآخرون هم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتنا منين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما اغنى عنهم كانوا يقسمون وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعة لاتيه فاصفح الصفح الجميل ان ربك هو الخلاق العليم ولقد